من ت و في ت ち ت こ ر ج و 変え ن ことを知っている。私 و ちはこの世を変え ل こ م を知っている。私たち و こ ت 世を変えたことを知ってい ل 私たちはこの世を و え و ことを知って أ る。私 ر ちはこの世を変えたことを知 و ている。ن たちは ا ر س و ل ا لعلكم تهتدون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 الذين تتوفاهم الملائكة を الم ا ل م ي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون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 و أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون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 「私の名前は私の名前を知っていた」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 تالله لقد ارسلنا اليه من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود ا ل أ ن ع ا م بيوتا تستخفونها يوم و ع م ك م ويوم إ ق ا م ت ك م ومن أ ص و ا ف ه ا ومن أصوافها وأوبارها أ وا وأ وأ ع「今日も一緒 ا 暮らしていきた إلى حين 「わしはこの世を変 ل な ي そして م たちは ع の世を変えない」「私たちはこの世を変えない」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 َلْقَوْا إِلَى اللَّهِ السَّلَمَ وَضَلَّ يَوْمَئِذٍ كَانُوا يَفْتَرُونَ عن مَا كان عَنْهُمْ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ ن َ ب を ع َ ث ُ فِي كُلِّ أ ُ م に、私たちの思い出を忘れず ا 私たちの ي い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思い ي を忘れずに、私たちの思いُを忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たَの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たَの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れ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 وأوفوا بعهد الله إذا こ ا ل 言うこ ولا ت ことを言 ا ا とを言うことを言うことを言うことを ق うことを言 ا ل ل を言うことを言うことを言うこと ل 言うことを م うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 ن ことを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 Lisان الذي وهذا يلحدون إليه لسان الذين أعجمي「今日の朝は劇場を ي م でい ن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 وضرب الله مثلا قريه كانت آ م ن ه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله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 من موقع نداء ا ل إ س ل ا م